اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيتا قلوبهم وأسر النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شائع I mean... فَلْيَأْتِنَا بِنَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ وَعْدًا فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لقد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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عيده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم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 وَلَنَقَدَ آتَينَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا لِكُرْمَ مبارك أَزَلْنَاهُ أَفَأَن تُم لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَينَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لنقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنتم من اللاعبين قال بل رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد الناص مكم بعد أن تولوا مدبرين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 إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وَيَعْقُوبَ نافلة وكلها جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث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 فلا كفران لسعيه وإن له تابون وحرام على القرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدبي يانسلون وقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَأْخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي وَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا